أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إلا وقال الملك اتوني به أستقلصه لنفسي فلما كلمه قال إن لك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على قزائل الأرض ريح فظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الاض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجرا المحسنين وَنَأْجِرُ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَغَمّ لَهُ هُمْ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَاءَ أَذْهَبَ بِجِهَازِهِمْ يُؤْنِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِى الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَائِدَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُون قَانُ سَنُ رَاوِدُ عَبْهُ أَبَابُ وَإِنَّ لَفَعلُون وَقَالَلِ فِيتيانِهِ جِعَنُوا بِبعََةَ وَمْفِِ حَالِهِمْ لَعََّ وَُمْ يَعْرِفُونَهَا لَعَنَّهُم يَعْرفَُهَاائِذًا قَلَغُ لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من ملكين فأرسل معنا أخوانا نكتل وإنا له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 وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَذَادُكَ إِلَى بَعِيدٍ وذلك كيل يسير قال لم أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما هُوَ مَوْسِطٌ قَم قَالَ الله عَلَامٌ نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الرَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُقْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ولما دخلوا من الحيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي حقوب قضاها وإنه لذوع علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دقلوا على يوسف آوى إليه أقاه قال إني أنا أخوك فلا بِمَا بما كانوا فلما جاهزهم بجاهزهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن الأية والعير إن لكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علنتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين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 فبدأ بأوحيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه كذلك كذلال يوسف ما كان ليأخذ أخاظ في دين الملك إلا أن يشاء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 فَأَصْبَحَ غَايٌ يَصِفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَتْ اَنْتُمْ شَظٌّ مَا كَانُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إن خا كبيرا فقد اعذن ما كان هو اننا نراك من المحسنين قال ما جِئْنَا وَلَكَ بِرَضْم أَلَمْ تَحْلَمْ أَمْ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ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 وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا قُلْنَا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِنَا قَضِيَّةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصدرا جميل حسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا جَفَا عَلَى وَصْفٍ وَبَطَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَضِيم قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرِصًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إنما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 انغوا لا ييأس من روح لات الا القوم الكافرون فلم ما دخلوا عليه قادوا يا ايغ العزيز ما سنا الضر وجئنا ببضاعه مزجا وَاجُنَّبَ بِضَاعَةً مُزْجَاتٍ فَأُفِّلَ نَ الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يجزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإلا الله لا يضيع أجر المحسنين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 اذهبوا بقني صيابا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا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 وَلَا لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ يَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ يغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دنا قنوع على يوسف آوى اليه ابويه وقال دخلو مصر ان شاء الله امنين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 بكم من البدو من بعد أن نزر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم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 ذٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرُهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَغَمًّا عَنْهَا وما يُؤْمِنُ أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشقرون قل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 ايمن من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولجار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتحصيل كل شيء وغدا ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا كِتَابٌ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العرش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 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرة جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم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 أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَحْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّالِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ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 الله يعلم ما تحمل كل أنتا وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعان سواء أسر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معطبات من بين يديه ومن خلفه يحفرونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم وَالبَقَّ قَْ فَ وَقَمََ وَيوشِ السَّحابَ التِ قال وَيسَدِ قُر وَعُْ بِحَمْدهِ والملائكة من خيفته ويُؤْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَانِ لَهُ دَقْوَةُ الْحَقُّ والذين يدعون من دون اله لا يستجيبون لهم بشيء الا ان كباس يطك فيه الى الماء يبلغ فغر وما هو ببالغه وما دعى مِنَ الكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ الله قُلَ أَفَتَقَدَّسْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ يَنظُرُونَ الـظُّلُمَاتِ أَم ٱلنُّورُ أَمْ جَوَّلُوا۟ شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيئا وهو الواحد القهار أنزل من الثمان يصوم بقدرها فاحتمل السيل زبد ربا ومن ما يوقدون عليك في نار يضطغاء حريثه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فينفس في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى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 أَفَمَنْ يَحْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَحْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوطُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْتَاقُ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 وَأَ فَقُ مَِّا رَزَقُناهُُم سِوَ وَعَلَان الدَ وَيدَرَأُونَ بِالحَسَنَةِ السَّئة أُولائِكَ لَم عُقُبَدق جَمَّ تُعَدنِي يَدُقُلونَ وَمَا صلَحَ مِن وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبغتم فنعم عقب الدار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 الله يبسط الذزق لمن يشاء ويقذب وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا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 لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يفكرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قبآنا غيّر به الجبال أو قُطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعاً أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لدنّا فاس جميعاً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 وَلَقَدْ سُئِلَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَنْ غَوَى قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَ بِغَيْرِ مَا يَقْلَمُ فِي الْأَقْضِيَاءِ بِغَيْرِ مِنَ الْقُرْآنِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ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 وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أن أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبٌ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابُ وَإِمَّا جاء بظن الذين يعدهم اغنوا وتفينك فان لما عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم يروا اننا نتيء اقضنا قصا من اطرا وَمَا لَهُ مُعَقِّبٌ لِحُكْمِهِ وَغَوَسٍ رَيٌّ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَنِلاَ اللَّهَ الْمَكْرُوهَ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبَ الدار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 في من عذاب شديد الذين يستحضون الحياه الدنيا ولا الاخره ويقصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا اولئك في ضلال بعيد وما لا أرسلنا من رسوله إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا اخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذْ طَغَى مُوسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِهِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنَجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدا لكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى أكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتمود؟ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَحْلُمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بما سَيَطْوِ بِهِ وَإِنَّ لِي فِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيب قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِاللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا عم كَانَ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 وَل نَفْسْبِرَََّ عَلَ مَا آذَتُمونَ وَعَلَ اللَّهِ فَنْ لتَوككلِمُتَوَكِلُون وَقَالَ الذيينَكَ فَرُولِرُسُولِم لَ نُقْرِ جَنَكُمْ مِن أَغْضنَ أَوْ تَعودٌ في مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْكُمْ رَبُّكُمْ لَنُهْلِكَ النَّاظِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّ لَكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَقَامَ وَعِيدُ وَإِذْ تَفَسَّحُوا وَقَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَافَىٰهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ يَغْلِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا ظَهَ بِمِنْهٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَمَرَدٍ اشْتَدَّ بِهِ الذّيْحُ فِي يَوْمٍ عاصف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 قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجذعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما رضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلقان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فَلَا تَنُومُنِي وَلَا نَوْمُ أَنقُصَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَوْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُ مِن قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحييتهم فيها سلام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 وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْتَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِجِ ۗ لَمَّا يَظْلِمُونَهَا وَبَسَطَ نَقَرَ ۗ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنَدَادًا لِّيُضِلُّوا عن سبيله قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَا صِيرُكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلُ مِنْ قبل أن يوم لا بيح فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمر وترز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 ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلا الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا أجلبني وبني أن نعبد الأصنام رب إن لهم أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وَ رنا إ أسك ماد الزة بوااد الرأمذ ز عواد بيتِكلَ حو م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 وما يغفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وغب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع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 ريب نجب دعوتك وتتبع الرسل او لم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من ثواب وَسَكَانَتْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنقُسًا وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَأَبرَأْنَا لَكُمُ الْأَمْتَامَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا وَعَانَدَ اللَّهَ مَكْرَهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُ لِتَزُولَ مِنْ غُلْتِبَانَ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ يَوومَْ بَدَلون الأأَقْ غَييرًا الأضْ وَسَّمواتُ وَبَزُونل الواحدٍ القم وَوتَر المجرم مَا يَوومَ عذٍ مُقَغونينَ فيِي سَرَابِ لُغُمٍ مّن قَطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وليحلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم